يا أيها القرآن في صلواتي أنت الخليل لخلتي وعشيري أنت الخليل لخلتي وعشيري يا قابل صالع الباب وشاطر مرحب يا هازم الأحزاب يوم ثبوري إني على عهد الولاية ثابت إني على عهد الولاية ثابت أبقى وتبقى يا علي أمير صلوات